ير المؤمنين بان لهم من مغفرة كبيرة ولا تطيع كافرين المنافقين ودع اتهامهم وتو على الله وكفى بالله وكيلا ورتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم But Hvala što